الجامع لاحكام القرآن الاعداد الاذعي مأمون النجار الاخراج محمد مشعل توقفنا امس يا ابي عند نهاية المسألة الثالثة من مسائل الجزء الاخير من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم نعم يا ولدي فماذا قال الإمام قال الإمام إن هذه الآية كما قال ابن عباس رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصوم أن يفطر ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا وأورد الإمام قول الحسن البصري وطائفة من العلماء الحامل والمرضع تفطران ولا إطعام عليهما بمنزلة المريض يفطر ويقضي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 لو أطعموا عن كل يوم مسكينا كان أحب إلي فتح الله عليك يا ولدي نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمام من القرطبي سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله المسألة الرابعة يا إخواني قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له قال ابن شهاب من أراد الإطعام مع الصوم وقال مجاهد من زاد في الإطعام على المد وقال ابن عباس فمن تطوع خيرا قال مسكينا آخر فهو خير له وخير الثاني صفة تفضيل وكذلك الثالث وخير الأول المسألة الخامسة قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم أي والصيام خير لكم وكذا قرأ أبي أي من الإفطار مع الفدية وكان هذا قبل النسخ وقيل وأن تصوموا في السفر والمرض غير الشاق والله أعلم وعلى الجملة فإنه يقتضي الحض على الصوم أي فاعلموا ذلك وصوموا والآن يا إخواني ننتقل إلى الآية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان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 الأولى قوله تعالى شهر رمضان قال أهل التاريخ أول من صام رمضان نوح عليه السلام لما خرج من السفينة وقد تقدم قول مجاهد كتب الله رمضان على كل أمة ومعلوما أنه كان قبل نوح أمم والله أعلم والشهر مشتق من الإشهار لأنه مشتهر لا يتعذر علمه على أحد يريده ومنه يقال شهرت السيف إذا سللت ورمضان مأخوذ من رمض الصائم يرمض إذا حر جوفه من شدة العطش والرمض شدة الحر، ومنه الحديث صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال خرجه مسلم ورمض الفصال أن تحرق الرمضاء اخفافها فتبرك من شدة حرها فرمضان فيما ذكروا وافق شدة الحر فهو مأخوذ من الرمضاء قال الجوهري وشهر رمضان يجمع على رمضانات وأرمضاء يقال إنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر فسمي بذلك وقيل انما سمي برمضان لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها بالأعمال الصالحة من الإرماض وهو الاحراق ومن رمضت قدمه من الرمضاء أي احترقت وأرمضتني الرمضاء أي أحرقتني ومنه قيل أرمضني الأمر وقيل لأن القلوب تأخذ فيه من حرارة الموعظه والفكرة في أمر الآخرة كما يأخذ الرمل والحجارة من حر الشمس والرمضاء الحجارة المحماه وقيل هو من رمضت النصل أرمضه وأرمضه رمضاء إذا دققته بين حجرين ليرق ومنه نصل رميض ومرموض وسمي الشهر به لأنهم كانوا يرمضون أسلحتهم في رمضان ليحاربوا بها في شوال قبل دخول الأشهر الحرم وحكى الماوردي أن اسمه في الجاهلية ناتق وأنشد للمفضل وفي ناتق أجلت لدى حومة الوهى وولت على الأدبار فرسان ختما وشهر مبتدا والخبر الذي أنزل فيه القرآن ويجوز أن يكون شهر مبتدا والذي أنزل فيه القرآن صفة والخبر فمن شهد منكم الشهر وأعيد ذكر الشهر تعظيما كقوله تعالى الحاقه ما الحاقة وجاز أن يدخله معنا الجزاء لأن شهر رمضان وإن كان معرفة فليس معرفة بعينها لأنه شائع في جميع القابل قاله أبو علي المسألة الثانية واختلف هل يقال رمضان دون أن يضاف إلى شهر فكره ذلك مجاهد وقال يقال كما قال الله تعالى وفي الخبر لا تقول رمضان بل انسووه كما نسبه الله في القرآن فقال شهر رمضان وكان يقول بلغني انه اسم من اسماء الله تعالى وهذا ليس بصحيح فانه من حديث ابي معشر مجيح وهو ضعيف والصحيح جواز إطلاق رمضان من غير إضافة كما ثبت في الصحاح وغيرها روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين وروى النسائي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم وروى النسائي أيضا عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامراه من الأنصار إذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجه وروى النسائي أيضا عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامة فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من زنوبه كيوم ولدته أمه، والآثار في هذا كثيرة، كلها بإسقاط شهر، وربما أسقطت العرب ذكر الشهر من رمضان. قال الشعر جارية في درعها الفضفاضي ابيض من أخت بني إباضي جارية في رمضان الماضي تقطع الحديث بالإيماضي. وفضل رمضان عظيم وثوابه جسيم يدل على ذلك معنى الاشتخاق من كونه محرقا للذنوب وما ذكرناه من الأحاديث المسألة الثالثة فرض الله تعالى صيام شهر رمضان أي مدة هلاله وبه سمي الشهر كما جاء في الحديث فإن غمي عليكم الشهر أي الهلال وقال الشاعر أخواني من نجد على ثقة والشهر مثل قلامة الظفر حتى تكامل في استدارته في أربع زادت على عشر وفرض علينا عند غمة الهلال إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما وإكمال عدة رمضان ثلاثين يوما حتى ندخل في العبادة بيقين ونخرج عنها بيقين فقال في كتابه عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وروى الأئمة الأثبات عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاكملوا العدد وفي رواية فإن غم عليكم الشهر فعدوا ثلاثين. وقد ذهب مطرف بن عبد الله وهو من كبار التابعين وابن قتيبة وهو من اللغويين فقال يعول على الحساب عند الغيم بتقدير المنازل واعتبار حسابها في صوم رمضان حتى إنه لو كان صحوا لرؤي لقوله عليه الصلاة والسلام فإن أغمي عليكم فاقدروا له أي استدلوا عليه بمنازله وقدروا إتمام الشهر بحسابه وقال الجمهور معنى فاقدروا له أي فأكملوا المقدار يفسره حديث أبي هريرة فأكملوا العدة وذكر الداودي أنه قيل في معنى قوله فاقدروا له أي قدروا المنازل هذا ولا نعلم احدا قال به إلا بعض أصحاب الشافعي انه يعتبر في ذلك بقول المنجمين والإجماع حجة عليهم وقد ابن نافع عن مالك في الإمام لا يصوم لرؤية الهلال ولا يفطر لرؤيته وانما يصوم ويفطر على الحساب أنه لا يقتدى به ولا يتبع قال ابن العربي وقد زل بعض أصحابنا فحكى عن الشافعي أنه قال يعول على الحساب وهي عثرة لا لعن لها المسألة الرابعة يا إخواني واختلف مالك والشافعي هل يثبت هلال رمضان بشهادة واحد أو شاهدين فقال مالك لا يقبل فيها شهادة الواحد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 وَأَنزَلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون صدق الله العظيم ويتجدد